بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم وفي فجر يوم الاثنين الذي يقبل فيه وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر اذن كشف الكسطاء الذي على بيت عارشه وراء صحاب الحديد الامر وهو متبسما وجهه كانه هلقه القمر كاين صلاه سبح الصوف المتصفطات المسلمين متراصه متكامله لصلاه الفجر اللهم صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي وما كسب ذلك التسار بعد ذلك اليوم كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم طلوا أن حبيبهم قد برع من المرض وهو على وشك خروج للصلاة معهم فأشار إليهم تبسما أن أكلوا صلاتكم وأسل التسار وكانت آخر نظرة وآخر التسارة وفق الألم والوجع يزاد عليه صلوات ربي وسلامه عليه وبدأ يتذكاه من الألم والسر بما الله به عليم ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فلما رأى أسماح الذي أبيه ومن الشدة صافت وقالت وكرب أبتا وكرب أبتا فقال لها لك ترم على ابيك بعد اليوم فتار وغاف بكت ثم شار وغاف ضهركت فسألت معائشة عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها اخبرت بذلك بعد وفاته صارها في الأولى فقال لها إنه يطبض في مرضه هذا فتكت ثم صارها الثانية فقال وإنك أول أهل بيكي لتوقن بيس برهت فبرهت ربي الله عنه وأرضاها ستلحق بأبيها ستلحق بأبيها في مقعد صدق عند مليك مقشد فكيف لا تبره فقد بشرها بأنها سيدة لسائر العالمين. ثم دعا بالحسن والحسين فقبلهما وذكرهما ووعظهما ثم دعا أزواجه ووعظهما وذكرهما ثم دنت لحظات الاحتبار ثم دنت لحظات الاحتبار وأخذ الوجع يشتد ويجيد وكان يقول لعائشة لماذا الأجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبه قلت أنا قاسم الغمار اليهود فلقد سموا نبينا ومسلسل غدرهم ومشرهم زجلته إلى الجوم ثم أسدت عائشة إلى قدرها وكانت تقول من أعظم نعم الله علي أن رسل الله صلى الله عليه وسلم نبي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وقد جمع الله بين ريشي وريشي عند موته وفي آخر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي باطل وبيده استوار فأخذت فعائشة تأخذ سرائس منه لعلها أن حبيبها يحب السواح. فقولك لجمنه بريقي، ثم أعطيه إياه. وأخذ يساف، ويضع يده في رأسهما، ويمسح على وجهه، ويقول: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن للموت سكرات. أقول عائشاه ما رأيت الوجه على أحد الأسد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم وما انصرت من الثواج حتى رسع يده مشيرا بسبابة وشغف بطره نحو السفر قد استفقت حوله ملائكة الرحمن فلقد استفقت حوله ملائكة الرحمن بتشريعه إلى الملائك الأعلى فلقد سبت حوله ملائكة الرحمن بتشريعه إلى الملائك الأعلى للقاء فتحركت لتحركت فلقد كان يخير في تلك اللحظة بين البطائح الدنيا أو لقاء ربه فأفقت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والسجدين والسعداء والصالحين اللهم ارسل اللهم ارحمني اللهم اذبني بغفية الاعلى اللهم اذبني بغفية الاعلى اللهم اذبني بغفية الاعلى قال فاتناكا ثم ما لك يده وهدأت أفازم وسكت قلب وخرجت الروح إلى ذريها نالت أفزر يجب وهدأت أسكى الأنبات وسكت أعظم قلب وخرجت أفزر وأفزر روح لله وإنا إليه واسعون فإن إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله ما اخذ فلله ما اخذ وكل شيء عند صوب القدر المنيب والشهاده الكبير المتعال افضل الله اكرم سبح كل الله اكرم يا اللهم أسرنا بالمدينة خير آخرين يا رب العالمين <تصفيق> وأظلمت المدينة على ساكنيها عبر عن هذه المصيبة بقوله والله ما رأيت والله ما رأيت أجمل ولا أحلى من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقد أضاء فيها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وما نصبناه من النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي فتأنكنا قلوبنا وما انتصره النبو الفادح والمصاب العظيم وعلم الناس بالقدر حتى باسعت عقولهم عمتهم الحيرة وقعدت المداسة وأظلم. في حياط وفي هجومهم ما فاطمه لما سمعت بالخبر بكت بكت وقالت وابسم وابسم اجاب رب النداء وابسم جنات الفردوس ديما هو جبرينا ننعار فلما تسم قالت رضي الله عنها لأنس يا, يا أنس يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحفظ تراب على رسول الله يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحفظ تراب على رسول الله قلت والله ما طابت وَاللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا, أفعل. لا, أفعل. لا, أفعل. لا, أفعل. لا أفعل.